بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فرغنا بالأمس من المقدمة والآن نبدأ في الفصول المتعلقة بالفتن وهي ستة فصول أوردها الشيخ حفظه الله ونبدأ الآن بالفصل الأول. بسم الله الرحمن الرحيم يقول حفظه الله تعالى الفصل الأول الإخبار عن وقوع الفتن وكثرتها وشدتها إن من رحمة الله بنا أن أرسل إلينا نبيا كريما وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وامتن على عباده بذلك فقال لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما, ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن حرصه علينا ونصحه لنا أن بين لنا ما ينفعنا وما يضرنا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم, شر, وينذرهم شر, ما شر ما يعلمه لهم الحديث رواه مسلم وكما قال قد تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك رواه أحمد والحاكم وإن مما تقدم لنا فيه وأخبرنا به صلى الله عليه وسلم هذا الفصل يتعلق بإخباره صلى الله عليه وسلم عن الفتن والشيخ حفظه الله مهد لهذا الفصل ببيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفع أمته لأن الله تبارك وتعالى أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا أرسله رحمة للعالمين أرسله نعمة مصداة ورحمة مهدا للبشرية جمعا بل للتقلين فهو منة من الله وفضل على المسلمين لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لقد جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنْفُسِكُمْ عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فضا غليظ القلب من حولك فأعظم منة ونعمة امتن الله بها على عباده هي مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجهم الله به من الضلاله إلى الهدى ومن العمى إلى البصيرة ومن الشر إلى الخير ومن الظلمات إلى النور بعثه على حين فترة من الرسل بعد أن ارتكس الناس في جاهلية جهلاء وضلاله عمياء بعد أن درس التوحيد وارتكس الناس في الشرك وانحرفوا عن, عن الحنيفيه مله من إبراهيم منذ أن جاءهم عمر بن, الحي بن الحين الخزاعي بالأصنام التي جلبها لهم ونشرها في جزيرة العرب فرجع الكثير منهم إلى الهاوية بل إلى الشرك الذي يخلد صاحبه في النار إلى الشرك الأكبر يمتن الله تبارك وتعالى علينا بهذه النعمة إذ يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا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 يأخذ بحجزنا عن النار يشفق علينا يبين لنا ما ينفعنا في أمر دنيانا وأخرانا فعلينا أن نستشعر هذا الأمر وأن نقتدي به في أقواله وأفعاله وتقريراته لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قدم هذا التمهيد لهذا الفصل ليصل إلى ما أخبر به من أو بعض ما أخبر به من الفتن التي تعصف بالامه فكانت كما قال صلى الله عليه وسلم ابتداء من وفاته عليه الصلاة والسلام التي هي ثاني علامات الساعة بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فإن أول علامات الساعة بعثته عليه الصلاة والسلام وثانيها موته صلوات الله وسلامه عليه وأول فتنة هي وفاته وقد دب الخلاف من ذلك التاريخ وإن كان قد تلوفي تلافاه الصحابة وفقهم الله لتلافيه في سقيفة بن ساعده بعد أن كادت الفتنة تطل بالخلاف حيث حكادا يكون الناس فريقين فريق الأنصار فريق المهاجرين وفريق الأنصار حتى شرح الله صدورهم لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فضل وإن مما تقدم لنا فيه وأخبرنا به صلى الله عليه وآله وسلم ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها ومن حكم هذا البيان ما يلي أولا أن يوطن الإنسان نفسه ويعلم أن فتن العباد من سنن الله الجارية اذا لماذا تقع الفتن تقدم لنا بالأمس أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وأن من معاني الفتنة الابتلاء والامتحان ولذلك يقول جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ماذا ترجعون أحسب الناس أن يقولوا آمنا أن يفتنوا أن يقولوا آمنا وهم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنوا إذن الامر الأول أن ذلك لتوطين نفوس الناس وتهيئتهم لتحمل هذا الابتلاء وليعظم أجر الصابرين وليعظم أجر الصابرين والمتجنبين للفتن والمتلافين لها بكل ما اتاهم الله تبارك وتعالى من قوة نعم. ثانيا أن يكون المؤمن على بينه من الأمر فيعرف الفتن, فيعرف الفتن عند نزولها ولا تختلط عليه الأمور إذن الأمر الثاني أن المؤمن إذا علم أنه ممتحن وأنه مبتلا ولم يتركه الله هملا ولم يخلقه عبثا بل أرسل إليه رسولا بين له كل شيء بما في ذلك وقوع الفتن فإذا علم أنها واقعة لا محالة فما أخبر بوقوعها من لا ينطق عن الهوى فانه يستعد للصبر ويستعد لتلافي الوقوع في تلك الفتن ويكون على بينة من أمره حتى لا يلج أبواب الفتن بل يتخذ كافة الاحتياطات والوسائل التي تقيه شر الفتن ولذلك كما تعلمون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث حذيفة رضي الله عنه عندما قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وقد أخبر حذيفة عن عدد من الفتن التي تقع فلا بد من معرفة الشر لتجنب الوقوع فيه عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه نعم ثالثا أن يعرف المؤمن المنهج السليم الذي يجب عليه أن يسلكه ليسلم من هذه الفتن إذا علم المؤمن أن الفتن واقعة لا محالة وأنها وأنه مبتلى بها وأن المؤمن قد يبتلى بها إذا يسل... في... بها... لذلك فإنه يسلك الطريق الذي ينجيه من تلك الفتن وهو الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضاك رب العالمين الاعتصام بالكتاب والسنة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنته na فقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بكثرة ظهور الفتن وأن ذلك من اشراط الساعة وأنها لا تزال تكثر في الأمة وأنها فتن عظيمة تطيش فيها العقول ويلتبس فيها الحق بالباطل وتتزلزل القلوب حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وأنها كقطع الليل المظلم يصبح الحليم فيها حيرانا وهذه ثم انه بين تلك الفتن التي يرقق بعضها بعضا فكلما جاءت فتنه فالتي بعدها شر منها ولذلك يوطن نفسه للاستعداد لسلوك الطريق الذي ينجي من هذه الفتن وهو واضح بحمد الله ومنه لزوم جماعه المسلمين ومنه السمع والطاعه ومنه الاعتصام بحبل الله المتين ومنه عدم الولوج في تلك الفتن والدخول فيها ومنه قراءة الأحاديث الواردة في الفتن ولاسيما ما جاء منها في البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنة وقراءة شروح أهل العلم في ذلك حتى يكون المسلم على بينة من أمره إن ابتلي بشيء من هذه الفتن وتعلمون أن باب الفتن قد انكسر ب... ب... كان مغلقا وقد انكسر بقتل واستشهاد من أمين المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندها شر... يعني أشرعت الفتن أبوابها ثم ازدادت وانفتحت عندما بدأ أول قتل في الإسلام على أيدي من الخوارج وهو ما حصل للخليفه الراشد النورين رضي الله عنه عندها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا وقع فيهم السيف لا يرفع إلى يوم القيامة وهذا الذي حصل فالمعتصم هو كتاب الله عز وجل وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولزوم جماعه المسلمين ولزوم السمع والطاعه واللجوء الى الله عز وجل قبل كل شيء ودعاؤه لانه لا ملجا منه الا اليه سبحانه وتعالى نعم وهذه جملة من الاحاديث يتبين بها ما تقدم اولا يعني ما أخبر به عن وقوع بعض الفتن وسيذكر نمالج لأن ما وقع لا يمكن حصره في مثل هذه العجالة نعم أولا قوله صلى الله عليه وآله وسلم يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قالوا وما الهرج قال القتل متفق عليه وهذا الحديث فيه بيان وقوع كثير من الأمور كلها فتن لكنه ذكر منها الفتن ومنها قلة العلم وكثره الجهل وكثره الهرج الذي هو ماذا القتل حتى انه في اخر الزمان لا يبقى الى الكفار يتهارجون كما تتهارجوا الحمر فتقوم عليهم الساعة لكن الهرج يبدأ مبكرا منذ قتل عثمان بدأ مبكرا منذ استشهاد ذي النورين رضي الله عنه وإلى أن يريث الله الأرض ومن عليها والموفق من وفقه الله عز وجل بسلوك ما ينجي من هذه الفتن وتكثر الفتن حتى انها لا تدع بيتا إلا دخلته ولا مفصلا إلا دخلته كما سيأتي ويلقى الشح يعني البخل يعني يكثر البخل بين الناس وهو الحرص البخل, البخل الشح هو البخل مع الحرص والعياذ بالله فقد تجد الشخص قد يكون يملك الآلاف المؤلفة ولا ينفق منها شيئا قليلا في سبيل الله هذا إن أدى الحق الواجب وهو الزكاة وفي رواية أخرى في هذا الحديث منها كثرة النساء وقلة الرجال وكثره الجهل وقلة العلم ويعني يعني إلى درجة أنه جاء في كثرة النساء أنه يصل الحال إلى أن تكون توجد خمسون امرأة قيمهن رجل واحد وينتشر الزنا وتكثر أشياء كثيرة أخبر بيقوعها النبي صلى الله عليه وسلم وهنا قد أخبر عن الفتن عامة وهي شاملة وكل هذه فتن كل هذه التي وقعت فتن التي أخبر بوقوعها فتن ولكنه أخبر من بينها بوقوع الفتن التي لا تدع بيتا إلا دخلت الثاني حديث أم أمي سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فزع يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن الحديث أخرجه البخاري يعني ماذا أنزل قضى فزعا خشية على أمته وإشفاقا على أمته ورحمة بهم ثم علل أو بين سبب فزعه وهو أنه فتح بابا باب من خزائن رحمة الله مشرع لمن وفقه الله تبارك وتعالى فسلك الطريق الموصل إلى, إلى ذلك وهو طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وباب الفتن التي تكثر حتى تدع الحليم حيرا والعياذ بالله نعم الثالث قوله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم أصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل رواه مسلم وهذا الحديث فيه بيان خطورة الفتن على مصير المسلم ومستقبله فيه أربعة أمور الأمر الأول وجوب المبادرة إلى الأعمال الصالحة لأنها بإذن الله لأن الله يقيه بها بفضله ورحمته شر الوقوع في الفتن فإذا كان المؤمن مواظبا على الأعمال الصالحة فسيسره الله تبارك وتعالى لعمل اهل الخير واذا استشرف للفتن فسييسر لعمل اهل الشقاء ولذلك يجب عليه المبادره الى الاعمال الصالحه فانه سيقيه بها الله تبارك وتعالى كثيرا من الوان الفتن والمقصود ان المبادرة للأعمال الصالحة سبب من أسباب حفظ العبد من الفتن التي توافر فيها الأعمال الصالحة التي توافرت فيها شروط العمل الصالح اخلاص العمل لله وحده والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم والله لا يضيع أجر من أحسن عملا وانظروا إلى قصة أصحاب الصخرة الثلاثة كيف أنقذهم الله بسبب أعمالهم الصالحة وما وعدهم به في الآخرة خير وأبقى فلا بد من المبادرة إلى العمل الصالح الذي يقربك إلى الله ويحفظك الله به من الفتن والمثلة الثانية. في هذا الحديث أنها أنه ستقع فتا مظلمة كقطع الليل المظلم يعني قد تخفى على الحذاق من الناس وقد يلجها من يظن أنه أكثر الناس حذقا إذا استشرف لها وحاول الدخول فيها فإنها في غاية الفطورة مظلمة وإذا دخل أحد في نفق مظلم فإنه يصعب عليه الخروج منه والأمر الثالث أنه أن هذه الفتن قد تفتنه عن دينه تفتنه عن دينه وتجعل وقد تكون سببا في ارتداده عن الإسلام والعياذ بالله قد تكون فتنة المال قد تكون فتنة الدنيا قد تكون فتنة الشهوات قد تكون فتنة الشبهات قد تكون فتنة الجاه قد تكون فتنة المنصب قد تكون فتنة الخوف على المستقبل قد تكون فتنة كثيرة المهم انها تحول بينه وبين الخير فيقع في مهاوي الردى ويقع في حبائل الشر والعياذ بالله يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا لا يستطيع الثبات بسبب الفتن التي تعصف به لانه لم يتخذ الاسباب التي أمره الله باتخاذها للسلامة والوقاية من الوقوع في الفتن ومن أعظم الفتن التي توقع الإنسان في هذا النفق الجهل كونه لا يتعلم ولا يتفقى في دين الله فتلقى عليه الشبه فيضل ويشقى بسبب تلك الشبه لا يستطيع ردها لأنه ليس عنده فرقان يفرق به بين الحق والباطل ولا بين التوحيد والشرك ولا بين الحلال والحرام فيضيع في ذلك ولذلك قال يصبح مؤمنا ويمسي كافرا والعكس المسألة الرابعة أنه يرق دينه ويسهل عليه التنازل عن دينه حتى يبيعه بعرض من الدنيا ذلك أن الفتن تضعف الإيمان وترققه شيئا فشيئا حتى يفقده بالكلية تبدأ فتنة يسيرة كما سيأتي الآن حديث عن بداية الفتن ونهايتها والعياذ بالله ف يعني تجعله يضعف أمام الشبهات والشهوات حتى يفقد دينه في نهاية المطاف فيبيع دينه بابخس الأثمان ربما باعه مقابل حفنة من المال ربما تركه مقابل شهوة أو نزوة حدثني أحد الإخوة أن أحد شيوخ الطرق الصوفية في بلد ما عندما دفنا حضروا جنازه في مكان ما وكنا نحن في ذلك البلد أنا كنت حاضرا كنت موجودا ما حضرت الدفن لكن كنت موجودا في ذلك البلد عندما وقعت هذه القصة فتقدم شيخ الطريقة بعد أن دفن الرجل المتوفى، فقال لهم الآن هذا هو الشيخ التيجاني يأتي ويجلس بين هذا العبد الصالح وبين منكر ونكير ليحاج عنه ليدافع عنه يعني شيخ الطريقة يأتي بين الرجل وبين الملكين عندما يسالانه في قبره ليحاج عنه ويجيب عنه ادعى علم الغيب وادعى لصاحبه أنه يأتي في قضع قبور قبول أصحابه ليحاج عنهم يقول هذا الشاب الذي أخبرني بالقصة يقول شاء الله أن نسافر أنا وشيخ الطريقة في طائرة واحدة من بلد إلى بلد هذا أنظر إلى فتنة المال أن أصل إلى شيء هنا يقول فقلت له يا شيخ عاد بالغ الأخ لأنه حضر الجنازة هو قال أنا يعني على طريقتك نحن كلنا على طريقة واحدة لكن هناك سؤال يحيرني هناك سؤال يحيرني عندما نقول للناس مثلا في قصة الجنازة التي كانت أمس عندما نقول لهم مثلا إنا شيخ الطريق يأتي ويجلس بينه وبين الملكين أو نقول إن شيخ الطريق ينصب خيمته على متر جهنم ليخرج أتباعه من النار أو نحو ذلك أريدك أن تصارحني يا فضلة الشيخ أليس هذا كذب ومن أين لنا هذه الأخبار هناك وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان من شيخ الطريقة إلا أن اعترف لمن ظن أنه تلميذه فقال والله يا ابني كلامك صحيح وهذا الذي نقوله لا لا يصح منه شيء قال اذا فلماذا نستمر على هذا الحال قال يا ابني هناك ثدي نرتضع منه فإذا تنازلنا عن هذه الطريقة انقطع ذلك اللبن ولذلك شيوخ الطرق في بعض البلاد أغنى من ذلك الشيخ الدولة تقترض منه دولته التي هو فيها تقترض منه لكثره أمواله لأن كثير من أموال موقوفة عليه والعياذ بالله هذا من جهة فتنة المال من جهة فتنة النساء يحل بعضهم بعض أصحاب الطرق لنفسه ما لا يحل لغيره معلوم أن الرجل لا يحل له أكثر من إيش من أربع لكن هذا يتزوج مئة امرأة بدعوى أنه شيخ الطريقة ولا يسأل عما يفعل فتنة الجاء فتنة المناصب فتنة فتنة الـ الـ والعياذ بالله الغرور وما الى ذلك ولذلك قال يبيع دينه بايش بعرض من الدنيا نسأل الله اياكم العافيه يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني الشيطان يلبس على الانسان حتى يظهر له الحق في صوره الباطل والعكس حتى هو يعرف أنه يكذب ولكن في النهايه يصدق نفسه يصدق نفسه فانظروا إلى هذه الفتن وإحرصوا على تجنبها وعدم الولوج فيها باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وعتقال فضل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 فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه الحديث رواه مسلم هذا الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الإمارة في باب الإمارة حديث عظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هداية أمتي وعلى كل ما ينفعهم ولذلك بين لهم طريق الخير من طريق الشر بين لهم الشر ليتجنبوه والخير ليفعلوه ولذلك قال ما من نبيين إلا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم يبصرهم في دينهم يبين لهم طريق الجنه يبين لهم الطريق الذي يوصل إلى الجنة ويحذرهم من الطرق التي توصل إلى النار يبين لهم الحق ليفعلوه وعلامات الباطل ليجتنبوه ثم إنه بين أن من ذلك أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة عافيتها في أولها وسيصيب آخرها آخرها وسيصيب آخرها بلاء وفتن تدع الحليم حيران يرقق بعضها بعضا اي يهون بعضها بعضا لأن كلما جاءت فتنة فاذا هي أطم من التي قبلها والعياذ بالله تأتي الفتنة الأولى فيقول هذه هذه يعني هذه المهلكة هذه القاضية هذه الطامة ثم قد يجتازها أو يحاول أن يجتازها فإذا به يفاجأ بظهور فتنة أعظم وأعظم والسالم من سلمه الله ومن سلك طريق الأنبياء والمرسلين قولا وعملا واعتقادا فاذا عرفت ذلك فكن على حذر حتى تسلم من هذه الفتن باستعدادك ليوم المعاد والأخذ باسباب النجاه وهي عباده الله سبحانه وتعالى والبعد عن مساخطه جل وعلا نعم الخامس قوله صلى الله عليه وآله وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجا أو معاذا فليعذ به رواه البخاري وهذا فيه دلالة عظيمة في بياني أو تأكيد ظهور الفتن التي يرقق بعضها بعضا الفتن العظيمة ولذلك أخبر أن الناس فيها على درجات فهناك من يقعد عنها ويبتعد عنها وهناك من يقف فيقرب منها وهناك من يمشي إليها مشيا وهناك من يسعى إليها سعيا يهرول إليها هرولا، ولذلك أخبر بخيرية كل من بعد عنها فالقاعد أي الذي يبتعد عنها ولو بالجلوس خير من القائم والقائم الذي وقف لينظر حتى إليها خير من الماشي يعني أقل شط... شرا وأقل خطرا والماشي خير من الساعي الذي يهرول إليها من تشرف لها تستشرفه أي من يلج فيها ويقرب منها فإنه داخل فيها لا محالة يدخل فيها مجرد أن يتشرف لها ويخطو إليها فإنها تجره وتأخذه إليها وتسحبه سحبا دون أن يشعر رويدا رويدا حتى يقع في خضم هذه الفتن ومن أعظم الفتن التي تجر إلى فتن أكبر البدع كما سيأتي أو تأتي الإشارة إلي في درس لاحق إن شاء الله ثم قال ومن وجد معاذا أو ملاذا فليعذ به أو فليلذ به يعني من وجد طريقا إلى الخروج من الفتن والبعد عنها فعليه أن يسلك ذلك الطريق الذي يبعده عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا وإلا فليكن حلس بيته على الأقل عليه أن يكون حلس بيته يلزم بيته كما فعل جمع من الصحابة منهم عبد الله بن عمر وغيره يوم الفتن فإذا ودت الفتن فالزم بيتك ما دمت لا تستطيع أن تفعل شيئا ينفعك وينفع الإسلام والمسلمين فلا أقل من أن تقي المسلمين شركا وتبتعد عنهم نعم وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة وسيأتي بعضها في المباحث الآتية ونظرا لكثرة الفتن وشدة خطرها على العبد وما ورد من النصوص المبينة لها المحدرة من الوقوع فيها فقد أفردها العلماء بفصول وأبواب في كتبهم كأصحاب السنن حيث أفردوها في كتاب الفتن ضمن ما جمعوا من أحاديث السنن وألف فيها آخرون مؤلفات مستقلة ككتاب الفتن لنعيم بن محمد ومثله لابن أبي شيبة ولأبي بكر الاجري وغيرهم وكتاب الملاحم لأبي داود وكتاب السنن الوالدة في الفتن لابن لأبي عمري الداني وكتاب النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير وكتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة لصديق حسن خان وكتاب اتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم واشراط الساعة للشيخ حمود التواجري وكتاب اتحاف أهل الإيمان بما يعصم من, الفتن هذا بما يعصم من فتن هذا الزمان للشيخ عبد الله الجار الله وكتاب العواصم من الفتن للشيخ محمد بن عبد الله الدوسري ورسالة تحذير من الفتن للشيخ محمد بن صالح العثيمين ورسالة الضوابط الشرعية لموقف المسلم من الفتن للشيخ صالح آل الشيخ وغير ذلك من الكتب مما يدل على عناية علماء الإسلام ببيان الفتن والتحذير منها الفصل هذه المجموعة التي ذكر الشيخ وفقه الله ينبغي لطالب العلم أن يقتريها وأن يقرأها وعلى رأسها ما يوجد في كتب السنة مثل كتاب الفتن صحيح البخاري بخاري ومسلم كتب السنة الأربع فضلا عما أفردت ببحث هذه الفتن من كتب ففي الصحاح والسنن الكثير والكثير من ما ي... الحديث التي أوردوها في الفتن، فقرأوها قراءة فاحصة، متأملة، جيدة، وقد شرحت أيضا عبر بعض الأشرطة وسديهات في الدورات الماضية في كثير من المدن التي اقيمت فيها دورات. علمية سلفية فلعل الكثير أو لعل نستفيد إن شاء الله تعالى من هذه الكتب ونجتهد في الإفادة من تلك الأشرطة ونتوقف عند هذا الفصل في هذا اليوم درسنا القادم إن شاء الله يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء نظرا ل. أنني على سفر في هذا اليوم لكن بإذن الله تعالى يكون الدرس القادم يوم الأربعاء ولعل نضيف إليه جزء صباح الخميس ومساء الجمعة فنختم إن شاء الله هذه الرسالة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن يقيني وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ يقول السائل هل الذين خرجوا في هذه البلاد على الحكام خوارج لأن بعضهم يقول ليسوا خوارج بل هم بغاة ولا يجوز إطلاق اسم الخوارج عليهم لسببين الأول لأنهم لم يخرجوا هوا من أنفسهم وإنما خرجوا متأولين الثاني أن الخوارج لا بد أن يتصفوا بصفات كالقول بخلق القرآن وحلق الرؤوس وغير ذلك. نعم. سؤال مهم جدا وهو متعلق بالفتن. الخوارج في عند أهل العلم. يطلق هذا اللقب على كل من خرج على الأمة بمن في ذلك البغاه وبمن في ذلك الخوارج الذي صار علما على اصحاب الفكر التكفيري الذين يكثرون بكبائر الذنوب و أن كل من خرج بقلمه أو لسانه أو صنانه فهو خارجي من الخوارج لكن لا شك أن منهم المستقل والمستكثر وأنهم درجات وأن منهم من هو باغ غير مستحل لكن يريد أمر إما منصبا أو شهوة أو نحو ذلك وهذا شأن أكثر البغاء الذين يطلبون المناصب والأموال ولكن الغالب في من يطلق عليهم هذا هم المكفرون الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ولو لم يستحلوها والذين يعترضون على حكم الله جل وعلا وعلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم وبذرتهم بدأت عندما اعترض ذو الخويصرة التميمي على قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم للغنائم يوم حنين حيث أعطى المؤلفة قلوبهم أكثر من غيرهم ترغيبا لهم في الثبات على الإسلام أو ترغيبا لمن لم يسلم بأن يدخل في الإسلام وتألفا له أو لكفاية شرهم هنا قال هذا الخبيث اعدل يا محمد فإنك لم تعدل فانظر أول خروج إنما كان بسبب المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويحف ومن يعدل الا لم يعدل ألا تأمنوني وأنا أمن من في السماء ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف الخوارج الكثيرة التي قد يطبق بعضهم كلها قد يطبقها كاملة وقد يطبق بعضا منها وأخبر أنه يخرج من ضئه يعني من أمثاله قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم لئن ادركتهم لا أقتلنهم قتل عاد ووصفهم باوصاف كثيرة في احاديث كثيرة منها انهم شر قتلى تحت عديم السماء وانهم شر الخلق والخليقة وانهم كلاب النار وانهم يظهرون في كل قرن كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر آخرهم أو حتى يظهر في عراضهم الدجال وانهم حدثاء الاسنان سفهاء الاحلام سيماهم التحليق وانهم يقتلون اهل الاوثان الأس... وانهم يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان و آه... وان خير قتيل من قتلوه وان لمن قتلهم اجرا ونحو ذلك وانهم لا يعودون وأنهم يرقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه يعني من الهدف لا يعودون اليه حتى يعود السهم الى فوقه ومعنى فوقه اي الى عكسه اي الى منطلقه اي الى قوسه وهذا امر مستحيل اصعب من سم الخياط كما قال تعالى حتى يلج الجمل الجمل في سم الخياط فالسهم لا يرتد الى فوقه الى فوقه فاذا هذه بعض اوصافهم فكل من خرج مقلا كانه مستكثرا على هذا النحو فهو خارجي بقي طبعا خرجوا على خرجوا على عثمان ولا شك انه ما اخرجهم الا فتنه المناصب والمال وفعلوا ما فعلوا عندما فعلوا فعلتهم يصعد احدهم على جمجمة عثمان الطاهرة ويقول والله ما رأيت يوم من أيام الله ولا جهادا أفضل من هذا اليوم ثم يأتي الشقي الآخر قاتل علي رضي الله عنه عبد الرحمن بن ملجم الذي بعثه عمر بن الخطاب ليقرأ الناس القرآن بمصر ثم انضم إلى التأليب على عثمان ثم بعد ذلك على علي حتى فعل فعلته وسمم حربته شهرا كاملا ولها تسعة رؤوس قال أما ثلاثة فلله ولرسوله وأما ستة فلبوضه لعلي رضي الله عنه يأتي هذا الرجل ومن شدة الفتنه أنه يقول إذا أردتم قتلي فلا تقتلوني مرة واحدة بل اقطعوا أطرافي ابدأوا باصابعي ثم أطرافي حتى آخر ما تقطع لساني حتى أستمر على الذكر على حد زعمه إذا كل من خرج على المسلمين يضرب برهم وفاجرهم فهو خارجي بغض النظر عن كثرة فعله أو قلته بقي أن نتعرض للشبهتين التي يعني يدعيهما من يدافع عن هؤلاء الخوارج خوارج هذا العصر اولا قبل ان نفند هاتين الشبهتين او نفندهما اولا الشبهه الاولى ما هي يقول يقول ان, أن انهم لا تنطبق عليهم انهم لم يخرجوا هوى من انفسهم اي انهم لم يخرجوا هوى من عند انفسهم اذن لماذا خرجوا حتى الخوارج القدامى يدعون أنهم يخرجون طاعة لله أما, قلت أما سمعتم قبل قليل في قول ذلكم الذي يصعد على جمجمة عثمان ويقول إن هذا هو أعظم أيام الله وأعظم يوم للجهاد في سبيل الله قل هل منبئكم الإيش الأخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يعني بالعكس هم ما أخرجهم إلا الهوى ما أخرجهم إلا الهوى ولذلك لو ناقشت الكثير منهم كما جربناهم في المناصحة البعض يتعلق بالمال والبعض يتعلق بدعاوة فارغة والبعض يتعلق بالمناصب والبعض يطالب الان الذين يتكلمون في الفضائيات مثل فضائيات السفيه المسمى بالفقيه الذي يعيش في احضان الكفار يمدونهم يمدونه بالمال والامن الخاص به ويحرصونه نسأل الله, نسأل الله العافية والسلامة عندنا مثل عام يقول فلان هذه نكته يعني يقول فلان يبدل ولدها بجني ها؟ فهذا شأن المسعري والفقيه ومن سار في فلكهم من دعاة الضلال يخرجون من بلد الإسلام إلى بلد الكفر يحتمون بامرأة عجوز تهيمن عليهم وتملي عليهم شروطها وتدفع لهم الأجر مقابلة أن يفتنوا من بين المسلمين هذا هو الثمن مقابل الأمن والأمان ومقابل لا شك أموال قائلة تدفعها لهم الصهيونية العالمية والماسونية ومن يسير في ركابهم إذن هذه الشبهة الأولى باطلة ما دفعهم إلا ماذا إلا الهوى إن يتبعون إلا الظن تهوى الانفس هل رجعوا إلى كتاب هل رجعوا إلى العلماء هل رجعوا إلى الحق لا هذه الشبهه الاولى الشبهه الثانيه تصفون انهم لم يعني يقول لم يتصفوا بصفات الخوارج وهذه اكذب فريه على في هذا الزمان بل اقول لكم ما قد تستغربونه انهم اشد غلوا من الخوارج القدامى واكثر ايغالا في الباطل من الخوارج القدامى هؤلاء الذين يفجرون سواء عندنا أو في بعض بلاد المسلمين الأخرى طريقتهم وفعلهم ومنهجهم وخططهم تدل على أنهم يفوقون الخوارج القدامى خبثا أضعافا مضاعفه قد تطالبني بالدليل وإليك الدليل الخوارج القدامى على ما عندهم من ضلال ومن مروق كانوا صادقين في توجههم من جهه ماذا قصدوا صادقين في في دعواهم يعني يعني يريدون الخير لكن ليس كل من يريد الخير يوفق له او يصيبه ثانيا كانوا واضحين لا يعملون في الخفاء بل هم معلنون حتى إن من بقي منهم بعد أن نصحموا من عباس ورجع أربعة آلاف الذين بقوا أعلنوا الحرب وقطعوا الطريق وقتلوا من قتلوا من المسلمين علنا ما تخفوا في كهوف الجبال وفي أحضان بلاد الكفر لا بل كانوا معلنين ثالثا أن الخوارج القدامى يرون الكذب ماذا؟ من يجيب؟ كفرا الخوارج القدامى يرون الكذب كفرا وأما الخوارج المحدثون يرون الكذب قربة يرون الكذب قربة وسأسوق لكم نموذج قلت لكم إن الخوارج القدامى يعملون في وضح النهار على علاتهم وعلى مروقهم الخوارج المحدثين يعملون في الكواليس وفي الدهليس وفي الظلمات وفي الاستراحات وفي البحار وفي كل مكان لأن عندهم الغاية تبرر وصيلة. أيضا الخوارج القدامى على علاتهم ما كانوا يلجؤون الى الكفار ابدا بل كانوا يعلنون حربهم على ما هم عليه من ضلال الخوارج المحدثين المحدثون ضموا الى خارجيتهم تقيه الرافضه وهي ان الغايه تبرر الوسيله لذلك كانوا يستخدمون كثيرا من الوسائل من أجل الوصول الى ماربهم ولو كانت وسيلة محرمه ولو كان بالكذب ولو كان بالخداع ولو كان بتزوير الأموال ولو كان بتزوير العملات ولو كان يعني المهم انهم يريدون ان يصلوا الى ماربهم ولو على ولو بايه وسيله محرمه فاخذوا بتقيه الرافضه بل صر أحد زعمائهم المنظرين من الداخل قبل عدة سنوات في شريط له أننا قد نضطر احيانا في الدعوة إلى استخدام طريقة ونظرية ميكافيلي وهو حي ما زال ينظر ما هي طريقة ميكافيلي؟ الغاية تبرر الوسيلة وما زال يجند بأقواله القديمة وإن كان قد تغير كثيرا لأنها مرحلة يعتبرها كما يقول استراحة محارب فإذن إذن ايهم أشد غلوا وخارجية القدامى من المحدثين أتدري أن المحدثين يجمعون الصلاة على طريقة الرافضه يصلون الخمسة الفروض في وقت واحد أحدهم قيل له لما لا تصلي قال اخي نحن لسنا قضيه من قضية الصلاة الآن قضية قضية جهاد وإذا كنت كان يجاهد وهو لا يصلي هل تصح جهاده لا والله لا يصح حتى ولو كان جهادا كما يدعي لأن تارك الصلاة كافر خارج من دين الإسلام ولو كان متهاونا فاذا أنا نسيت أن أسوق لكم دليلا على استباحتهم الكذب في مسجد من مساجدنا في مدينة ما كان يخطب أحدهم أحد منظريهم <تصفيق> وليس عنده أحد قليل الذين عنده ويقول في شريطه أيها الاخوه تقاربوا تقاربوا افسحوا لإخوانكم فقد وصل وفد المدينة الفلانية ووفد المدينة الفلانية ووفد البلد الفلاني كان قد حضر أحد الإخوة بل أحد المشايخ الذي أخبرني أحد العلماء الأجلاء كانوا حاضرين الموقف والموجود في المسجد صف ونصف فقط هو يعرف أن الشريط سينتشر ولذلك يكذب حتى يجعل لنفسه دعاية يقول لما خرج أمسكت به فقلت له يا فلان كيف تقول كذا وكذا وأفسحوا ووصل ما أغفوا فدوا كذا والمسجد ما فيه حتى عشر من المصلين قال والله يا محب نريد أن نرغب الناس في الخير <تصفيق> أرأيتم نريد أن نرغب الناس في الخير ترغبهم بالكذب ترغبهم بالكذب والدجل والسفة أما تستحي من الله عز وجل تكذب في بيت الله من أجل أن تتوصل إلى غايتك ثم والله لقد سمعت أحد منظريهم سئل سؤالا في قناة ما ولست ولله الحمد ممن يقتني الفضائيات لكني في كنت في أحد الفنادق فسمح فتحت لأسمع أخبار فإذا بي أجد مقابلة ذلك الرجل قال له ال السائل يقال انك كنت تهيج وتثير الناس وتدعو الى الخروج ونحن عندنا اشرطه له تدعو الى ذلك قال والله هذا كله كذب ولم افعل شيئا من ذلك طبعا هذه ادوار ويعني ادوار يفعلونها ويقومون بها لانهم كما ذكر صاحب استغابة المتغيرات صلاح الصاوي بأنه يمكن أن يتخذ بعضهم أدوار الذي يتملق إلى الناس بينما يستمر الآخرون على مبداهم ليلتقوا في النهاية على ما يريدونه ان الغاية تبرر ماذا الوسيلة هذه يا إخواني يعني السؤال والله يتطلب إجابة طويلة ولذلك اسمحوا لي اطلت عليكم الإجابة على هذا السؤال فتبين أن فتنتهم يعني قضية أنهم لم يتصفوا ببعض بكل صفات الخوارج بل اتصفوا بأعظم وأعظم ووقعوا فيما لم تقع فيه الخوارج القدامى الآن عندهم استراتيجية جديدة من منذ بضع سنوات يحلقون لحاهم ويلبسون ثياب النساء يتقمصون شخصيات النساء و يعني قد يتنازلون عن كثير من أمور الدين مقابل أن, إما مقابل أن يرضى عنهم الناس أو من أجل أن يتستروا يالفهم الناس ولا يكشفونهم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله من آوى محدثا اسال الله الكريم رب العسل العظيم أن يقيني وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يرزقنا وإياكم العلم النافع العمل الصالح وإلى درسي يوم الأربعاء إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين